محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري إخوة الإيمان والآن مع الشريط الخامس والخمسين بعد المائة السادسة على واحد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تشاءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما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 أن وهنئ جوار هذا المسجد المبارك إن شاء الله والذي نرجو أن يكون قد أسس على تقوى من الله ولا يكون المسجد قد أسس على تقوى من الله. تبارك وتعالى الا اذا كان على سنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ذلك ان من سنه النبي صلى الله عليه واله وسلم انه اول ما هاجر من مكه المكرمه الى المدينه المنوره كان أول ما بدأ به هو أن بنى مسجده عليه الصلاة والسلام ذلك لأن المساجد هي مأوى ومجتمع المسلمين بل هي مدرستهم التي يتلقون فيها الدروس التي تعلمهم شريعه الله وسنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولذلك كثرت الاحاديث التي تحض المسلمين على بناء المساجد وبخاصه في الارض أو في المحله التي لا مسجد فيها من ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من ثلاثة في بدو لا, تقام فيهم لا يؤذن فيهم ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان إلا استحوذ عليهم الشيطان أي أحاط بهم فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصيه ولذلك كان من الواجب على كل مسلم مكلف أن يحافظ على أداء الصلوات الخمس في المسجد وليس أن يصلي في داره أو في دكانه أو في معمله بل عليه أن يدع كل شيء يشغله عن الاستجابة لدعي الله ألا وهو المؤذن حينما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح فحينما يسمع المسلم هذا الأمر المنظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل يوم خمس مرات ذلك لكي لا يكون لأي مسلم عذر في التخلف عن صلاة الجماعة فقد قال عليه الصلاة والسلام من سمع النداء ولم يجب ولا عذر له فلا صلاه له هذا حديث يحض المسلمين على ان يجيب نادي الله حينما يقول حي على الصلاه حي على الفلاح فاذا لم يفعل ولم يكن له عذر شرعي فصلاته تدور بين ألا ترفع مطلقا أي أن لا تكون مقبولة وبين أن تكون مقبولة في أدنى درجات الثواب والأجر ولذلك أكد النبي صلى الله عليه وآله وسلم المعنى المتضمن في هذا الحديث الامر كل من يسمع النداء ان يجيب بمثل قوله عليه الصلاه والسلام لقد هممت ان امر رجلا فيصلي بالناس ثم امر رجلا فيحطب حطبا ثم اخالف الى اناس يدعون الصلاه مع الجماعه فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفس محمد بيده لو يعلم أحدهم أن في المسجد مرماتين حسنتين لشهدها في هذا الحديث وعيد شديد جدا لمن يتخلف عن الصلاة في مسجد المسلمين دون عذر شرعي أنه يستحق ان يحرق بالنار في الدنيا قبل الاخره ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما سمعتم لقد هممت ان امر رجلا فيصلي بالناس انيابه عنه ثم هو يفعل ما ياتي قال ثم أخالف إلى أناس يدعون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم اخالف إذا أناس يدعون الصلاة مع الجماعة أي أباغتهم وأفاجئهم لأن المفروض في هؤلاء المتخلفين أن يجيبوا نادي الله كما قلنا والمفروض أنهم يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في المسجد إماما كما هي عادته ولكنه هم عليه الصلاة والسلام أن يوكل رجلا يصلي نيابة عنه ليباغت المتخلفين عن الصلاه في المسجد فيحرق عليهم بيوتهم ثم قال عليه الصلاة والسلام مبينا البلاء الذي يصيب كثيرا من الناس وبخاصة في آخر الزمان كزماننا هذا أنهم يتخلفون عن الجماعة لأمر دنوي مهما كان حقيرا فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد في المسجد مرماتين حسنتين يعني عظمتين من أسفل قدم الشاة أو المزاق ترمى عادة في الأرض لا قيمة لها لو يعلم أنه يجد في المسجد فائدة دنيوية كهاتين المرماتين لشهدها أي صلاه لا إلى هنا ينتهي هذا الحديث وهو من الاحاديث حيث أخرجها الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما وهنا شؤال قد يرد في خاطر بعض الناس عادة ألا وهو لماذا هم عليه الصلاة والسلام بحرق المتخلفين عن صلاه الجماعه ولم يفعل قال لقد هممت لكنه ما فعل ولذلك هذا الحديث يذكرنا بآية في القرآن الكريم قد يسيء فما بعض التالين والقارئين للقران الكريم حينما يمرون بقوله تبارك وتعالى في سوره يوسف ولقد همت به وهم بها لولا أن برهان ربه فالهم لا يعني الفعل وإنما هو من مقدمات الفعل فالعلماء يقسمون ما يخطر في بار المسلم ثم ما ينتج من وراء ذلك من العمل إلى أقسام القسم الأول الخاطرة خاطرة تخطر في بال الإنسان سواء كان خيرا أو كان شرا فإذا قويت هذه الخاطرة وأخذت مكانها من بال الإنسان صار هم فإذا قويت وازدادت قوة هذه الخاطرة ووصلت إلى مرتبة الهام يلي ذلك العزم وليس بعد العزم إلا الفعل ولذلك قال تعالى في مسألة الطلاق فإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم فالشاهد أن العزم هو قبل الفعل ليس بعده إلا الفعل فلما هم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على التحريق فهو لم يعزم لماذا؟ فضلا عن أنه لم ينفذ الجواب أن في البيوت كما تعلمون من لا تجب عليه صلاة الجمعة أول ذلك النساء ثم الصبيان الذين لم يدخلوا في مرتبة التكليف يكون وأيضا في البيوت ناس مكلفين ولكنهم من المعذورين ولذلك فكان من حكمة الرسول عليه السلام أن أوعد ولم ينفذ فقد جمع بين تحقيق المصلحة ويلحض على حضور صلاة الجماعة ودفع المفسدة وهو عدم تحريق البيوت بمن فيها لأنه لو فعل ذلك أصاب الحريق من لا يستحق الحرق إذن في هذا الحديث وعيد شديد لأولئك الذين يتغلفون عن صلاة الجماعة دون عذر شرعي وليس هناك من الاعذار ما يمكن أن يذكر بهذه المناسبة إلا أن يكون الرجل مريضا إلا أن يكون نائما وأن يكون نومه أيضا مشروعا وهذا له بحث طويل ولا أريد الآن الخوض فيه خشة أن نخرج عما نحن في صدده فالشاهد أن الله عز وجل قد امتن على اهل هذه المحله بهذا المسجد وهو أقول وهو أقرب ما يكون إلى السنة ولا أقول اسفا لا أقول إنه على السنة فإني أرى فيه بعض الأشياء التي ما كانت تنبغي ولكني أقول كلمة حق إنه أقرب ما يكون إلى السنة بالنسبة للمساجد الأخرى التي تبنى في هذا الزمان وتنفق في سبيل تشييدها وزخرفتها الأموال الطائلة في زعم أنهم يعظمون شعائر الله والأمر ليس كذلك لأن تعظيم شعائر الله عز وجل ليس ببنيان المساجد مشيدة مزخرفة زخارف تلهي المصلين عن الإقبال في صلاتهم على رب العالمين لقد جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث عائفة رضي الله تعالى عنها قالت لما رجعت أم سلمة وأم حبيبة من الحبشة ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم كنيسة رأتاها في الحبشة وذكرتا من حسن وتصاوير فيها فقال عليه الصلاة والسلام أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا عليه مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله تبارك وتعالى أولئك أي نصرى كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وزادوا اثما على اثم ان صوروا تلك التصاوير المقصود هنا بالتصاوير هي النقوش والزخارف ولذلك جاء في الحديث الاخر في شنع بداود وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما أمرت بتشييد المساجد تشييد المساجد أي رفع بنيانها فوق الحاج التي يحتاجها المصلون فيها هذا الحديث رواه أبو داود من حديث ابن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد قال ابن عباس بعد ان روى هذا الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال لا النها كما زخرفت اليهود والنصارى لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى هذا القول الصادر من ابن عباس في ظاهره في ظاهر إشناده موقوف عليه هو من كلامه ويمكن أن يقال فيه في التعبير العلمي الحديثي إنه موقوف في حكم المرفوع وإما أن يقال وهذا لابد منه إن لم يقل الأول إنه فهمه من مجموع الأحاديث الواردة في هذا الصدد من ذلك حديث عائشة حينما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبر مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير فيمكن أن ابن عباس أخذ هذا القول من مثل هذا الحديث ومن قوله صلى الله عليه وسلم الثابت في صحيح البخاري من حديث ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه اذا قوله عليه السلام لا تتبعننا لا لتتبعن من قبلكم هذا معناه يشمل كل شيء يقع اليوم وفيه تشبه باليهود والنصارى فزخرفه المساجد قد وقعت اليوم في كثير من المساجد وكان ذلك نبأ تنبأ به الرسول عليه السلام من قبل ثم صدقت نبوته عليه الصلاة والسلام لأنه كما قال ربنا عز وجل في القرآن في حقه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى قال عليه الصلاة والسلام كما ترون في هذا الزمان لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد والآن ترون المساجد يتباهى القائمون على بنائها بطريقة هندسة بنيانها وبطريقة طبع الزخارف المختلفة الأشكال والأنوان عليها وهذا مما يلهي المصلين عن الإخبار على رب العالمين عز وجل ولذلك جاء هناك حديثان اثنان يلفتان نظر المصلين إلى أنه لا ينبغي أن يكون في مسجدهم ما يشغل بالهم أو يرهيهم عن الإقبال على الله عز وجل بكل وجودهم احد هذين الحديثين جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى يوما في قميص يسمى بالخبيصة. قال عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى خذوا خميصتي هذه واتوني بان بجانيه ابي جهم فانها الهتني وفي روايه كادت أن تلهيني عن صلاتي ما الذي كادت ان تلهي عن صلاتي الخميصه ما هي الخميصة هي ثوب له اعلام له خطوط أخضر أبلا أجرأ أسود إلى آخره. قال خذوا خميصتي هذه وأتوني بأن ابي أبي جام ثوب ساذج. فإن أي الخميصة كادت أن تلهيني عن صلاتي. هذا الحديث الأول الذي يلفت نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنظارنا. وحتى انه لا ينبغي ان نبني مساجدنا وان نزخرفها زخارف تلهينا عن الاقبال على الله في صلاتنا الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل مكه فاتحا منصورا دخل جوف الكعبه وصلى ركعتين فوجد في الجدار الذي صلى إليه قرنين كبش إسماعيل عليه السلام معلقين على الجدار فأمر عليه الصلاة والسلام بتخميرهما بتغطيتهما لماذا؟ لأنها تلهي بال المصلي حتى ولو كان سيد المصلين وهو رسولنا صلوات الله وسلامه عليه فماذا نقول نحن عن أنفسنا إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم المقبل على الله بكليته يخشى على نفسه أن تلهيه بعض الزخارف التي تليه فنحن بلا شك أولى ثم أولى ثم أولى أن تلهينا الزخارف التي تكون حولها حولنا. لذلك لا يجود للمساجد المسلمين أن تكون مشبهة بكنائس النصارى وغيره من الكفار لأن هذه البيوت يجب أن تبنى ساذجا ليس فيها ما يلهي أعود لأقول إن هذا المسجد بالنسبة لمساجد أخرى قد اقيم على نسبة كبيرة من تقوى الله تبارك وتعالى ولذلك فأريو أن تتدارك النواقص التي لم تتم في بنيان المسجد ماديا أن تتدارك معنويا في هذا المسجد المبارك ان شاء الله وذلك إنما يكون باحياء السنة في صلاتنا في هذا المسجد في كيفية صلاتنا في كيفية القائنا لدروسنا وأول ذلك مما أرى لزاما علي أن يكون الدرس في هذا المسجد يدندن دائما إلى أن ترسخ ثمرة هذا الدرس في أذهان جوار المسجد والمصلين في المسجد وبعد ذلك ينتقلون إلى مرحلة ثانية ما هي المرحلة الأولى التي يجب على كل مسلم بل وعلى كل مسلمة أن يفقه هذا الدرس الأول وهو تحقيق قول الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله نعلم جميعا أن الإسلام قام على خمس أول هذه الأركان هي شهادة ان لا إله إلا الله هذه الشهادة ألا مع الأسف من المسلمين من يعرف معناها ثم إذا وجد من عرف معناها تفضل إلى هنا يا استاذ تفضل لا بد أن منك تفضل لو وجد من بعض المسلمين أنهم فهموا معنى الصحيح لهذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله فقليل منهم من يحققها عمليا إن هذه الشهادة تعني باختصار لا معبودة بحق في الوجود إلا الله تبارك وتعالى لا معبودة بحق في الوجود إلا الله تبارك وتعالى ومعنى ذلك أن الموحد حقا يجب أن يوجه عبادته لله وحده لا شريك له وهذا موضوع واسع واسع جدا بد أن بعض اخواننا في هذا المسجد إما أن يكونوا شرعوا ومضوا قدما في بيان هذه الكلمة الطيبة وفي المقدمة إمام المسجد أخونا أبو انس فارق الله فيه وفي قراءته وفي علمه فهذا موجد معنى هذه الكلمة الطيبة أما الشرح فسيكون إن شاء الله في دروس تالية كما أشرنا آنفا لا معبود بحق في الوجود إلا الله لا معبود ما هي العبادة هي العبادة التي شرعها الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن فرضنا أن مسلما شهد هذه الشهادة لكنه توجه بشيء من عبادتها من هذه العبادة إلى غير الله عز وجل يكون قد أشرك مع الله غيره ولم يعبده وحده إذن يجب أن تكون هذه العبادة خالصة لله، كما قال وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لكن هناك شيء ثاني أريد أن ادندن حوله شيئا بأوسع مما سبق على هذه العبادة. قلنا إذا وجهت إلى غير الله. فهذا قد أشرك مع الله غيره وهذا أمر واضح لكن متى يكون الموحد القائد لا إله إلا الله والمؤمن بهذا المعنى الصحيح لا معبود بحق في الوجود إلا الله متى يكون عابدا لله حينما يكون طائعا لرسول الله في كيفية أدائه لعبادته لله ولذلك فنحن نقول في هذه الشهادة لا إله إلا الله وتمامها محمد رسول الله حقيقتان عظيمتان جدا جدا لا يكون المرء مسلما حقا إلا إذا حقق معنا هاتين الشهادتين أما الأولى فكما ذكرنا أن يخلص في عبادته لله لا يشرك معه احدا الثاني أن يعبد الله كما شرع الله على لسان رسول الله وحينئذ يكون قد آمن حقا حينما يقول محمد رسول الله أما إذا اتبع غير رسول الله فكما أن المسلم الذي يعبد غير الله يكون قد أشرك مع الله في عبادته كذلك المسلم إذا عبد الله على غير سنة رسول الله وعلى غير ما شرع الله على منهج سنة رسول الله فيكون قد أشرك مع رسول الله غيره في رسالته ولذلك فهنا توحيدان اذا صح التعبير توحيد الله في عبادته وتوحيد الرسول في اتباعه قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني اتبعوني انا فقط ولذلك فلا يجوز للمسلم ان يتخذ له متبوعا غير رسول الله كما لو وجود له أن يتخذ له معبودا غير الله لذلك كان هناك حكمة بالغة في الجمع بين الشهادتين كركن أول من أركان الخمسة أن لا إله الا الله وأن محمد رسول الله ولذلك جاء في الحديث المتفق عليه والمعلوم إن شاء الله لديكم جميعا قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم عند الله تبارك وتعالى حق هذه الشهادة هو العمل بها على مقتضى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كانت هذه حقيقة لا يمكن أن يماري وأن يجادل فيها مسلم هذه الحقيقة تتلخص اعيد الكلام ليرسخ في الأذهان هي أن نعبد الله وحده لا شريك له وأن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نتبع معه غيره هنا قد يرى السؤال فما هو موقف المسلم بالنسبة لعلماء المسلمين وبخاصة من كان منهم مشهورا بالعلم والصلاح والتقوى وهم لا أقول الائمه الأربعة فإن من فضل فقط فإن من فضل الله تبارك وتعالى أنمنى على المسلمين على مر الزمان والقرون بمئات بل وبألوف علماء المسلمين فما موقف المسلم في هذا الزمان الذي يدعو الناس إلى أن يوحدوا رسول الله في اتباعه ما موقف هذا المسلم بالنسبة لعلماء المسلمين نقول الموقف وجوب اتباعهم ما داموا متمسكين ودالين لنا على سنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم وهنا ولفت النظر إلى آية في القرآن يجب ان يكون معناها ماثلة في الأذهان ألا وهي قوله تبارك وتعالى فاسألوا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذه الآية تجعل الناس عامه المسلمين قسمين عالم وغير عالم وعلى كل من القسمين أوجب عليه حكما يليق به القسم الأكبر هم الذين لا يعلمون فخاطبهم بقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا هو القسم الأكبر من المسلمين أنهم ليسوا بعلماء فواجبهم أن يسألوا أهل الذكر واجبوا أهل العلم أنهم إذا سئلوا أن يجيبوا وهذا قد أخذ منهم العهد في القرآن الكريم أن يبلغوا العلم إلى الناس وأن لا يكتموه وجاءت السنة تؤكد ذلك تمام التأكيد من ذلك الحديث مشهور من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بالإجابة من النار فإذا عامه المسلمين واجبهم أن يسأل أهل العلم فإذن هؤلاء لا غنى لهم إلا أن يرجعوا عند الحاجة وعند الملمات إلى العلماء لأن الله عز وجل أمرهم بذلك فاسألوا على ذكر كنتم لا تعلمون ولكن أهل العلم ليسوا في المنزلة عندنا كمنزلة نبينا صلى الله عليه وسلم المعصوم والمبلغ عن الله والذي, والذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لأنه معصوم أما العلماء فليسوا كذلك إنما هم مبلغون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد يصيب أحدهم وقد يخطئ ولا عصمه لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافا لبعض الفرق التي تدعي العصمه لاهل البيت فهذا من انحراف عن الكتاب والسنه فلا عصمه لاحد بعد رسول الله لا لعلي ولا لأبي بكر ولا لغيرهم من الصحابه الأجلاء فضلا عن العلماء الذين جاءوا من بعدهم وإلى هذه الحقيقة أشار النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح قال إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد إذا العالم يخطئ ويصيب أما نبينا فلا يخطئ في الشرع مطلقا بل هو معصوم كما ذكرنا آنفا من هنا يجب أن نجعل تعصبنا في ديننا فقط لرجل واحد ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتعصب لعالم من علماء المسلمين وإنما نستعين بهم ونسترشد بهم ليدلون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا شيء وشيء ثان قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحقيقة نلمسها الآن في هذا الزمان لمس اليد كما يقال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء ان الاسلام بدا غريبا وسيعود غريبا اي كما بدا فطوبى للغرباء هذا الحديث هكذا في صحيح مسلم ثم جاء في بعض الروايات الاخرى الثابته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تفسير هؤلاء الغرباء والتفسير جاء على نوعين احدهما لما قيل له من هم الغرباء يا رسول الله قال هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم اكثر ممن يطيعهم وهذه الحقيقه لا يشترك في معرفتها خاصه الناس وهم العلماء بل بعض العلماء وإنما كل المتدينين يلمسون هذه الحقيقة وذلك يتضح من السؤال التالي هل أكثر المسلمين اليوم يطيعون الله في أحكام دينهم أم يعصونه يعصون إلا أكثرون هم المخالفون فإذا صدق هذا الحديث الغرباء هم ناس قليلون الصالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم اكثر ممن يطيعهم الذين لا يصلون اكثر ممن من الذين يصلون الذين لا يتقون الله في انفسهم وفي ذويهم ونسائهم وبناتهم واولادهم اكثر ممن من الذين يتقون وهكذا لكن هناك شيء آخر الغربة ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم المعصية قسمان قسم لأمر معروف صوابه باتفاق المسلمين كالأمثلة السابقة الصلاة مثلا. تبرج النساء فهذا فرض وذاك محرم كل هذه الأحكام متفق عليها بين المسلمين مع ذلك فأكثر الناس لها تاركوهم ومخالفون لكن هناك أحكام أخرى يختلف فيها علماء المسلمين أنفسهم وخذوا مثلا اختلافهم في البدعه الحسنة والبدعه السيئة ما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صرها في اكثر من حديث واحد فقال واياكم ومحدثات الأمور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وقال في الحديث الاخر من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد مع هذه الأحاديث وغيرها تسمعون اليوم بعض من ينسب إلى العلم يقول لا هناك بدعه حسن فهنا خلاف بين طائفتين من خاصه المسلمين وهم العلماء فطائفة تقول بقول الرسول كل بدعه ضلالة وكل ضلالة من النار وطائفة تقول لا هذا الحديث ليس على عمومه وإنما هناك بضعة حسنة وأيضا هذا يحتاج إلى درس خاص ولا أستطيع الخوض فيه الآن وإنما هو التذكير بمعنى هذا الحديث حديث الغربة في روايتين نحن الآن في صدد الرواية الأولى الغرباء هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر من من الحديث الثاني سيجلي لنا معنا كامن في الحديث الأول لا يتنبى له كثير من الناس لما قيل دو عليه السلام من هم الغرباء قال هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي اذا هنا غربتان غربة الصالحين بين الجمهور الطالحين وغربة ثانية غربة الصالحين